Oh. Uh... أنت حر وراء السدود أخي أنت حر بتلك القيود إذا كنت بالله مستعصما فماذا يضيرك كيد العبيد فماذا يضيرك كيد العبيد أخي ستبيد جيوش الظلام ويشرق في الكون فجر جديد فأطلق لروحك الشراقة ترى الفجر يرمقنا من بعين ترى الفجر يرمقنا من بعيد أخي قد سرت من يديك دمع أن ان تشل بقيد الايمان سترفع قربانها للسماء مخضابه بوسام القلود مخضابه بوسام أخي هل ترى كسئمت الكفاح والقيت عنك اليك السلاح فمن للضحايا يواسي الجراح ويرفع راياتها من جديد ويرفع راياتها من جديد انني اليوم صلب المراس ادك صخور الجبال الراسي غدا ساشيح بفأس القصاص رؤوس الافاعي الى ان تنتبه رؤوس الافاعي الى لكن لرب بِن وَدِيّ وَأَمضي عَلَى سُنَّتِي فِي أَقِيم فَإِمَّا إِلَى النَّصْرِ فَوَقَلَّ أَنَا وَإِمَّا إِلَى اللَّهِ فَالخَالِدِينَ وَإِمَّا إِلَى اللَّهِ فَالخَالِدِينَ أَخِي إنني مَا سَئِمْتُ ولا أنا ألقيت عني السلاح فإن أنا ميت فإني شهيد وأنت ستنضي بنصر مجيد وأنت ستنضي بنصر مجيد وإني على ثيقة من طريق إلى الله ربي بِسَنَا وَالشُرُوقِ فَإِن عَافَنِي السُوقُ أَوْ عاقَنِي فَإِنِّي أمِينٌ لِعَهْدِ الوَثِيقِ فَإِنِّي أمِينٌ لِعَهْدِ الوَثِيقِ أَخِيفُ ظَمَأَ دِلَاتٍ سَفَتَ لَيْلَ الوَرَاءِ ولا التفتت هنا او هناك ولا تتطل لغير السماء ولا تتطل لغير السماء فلسنا بطير مهيض الجناح ولن نستذل ولن نستباح واني لاسمع صوت الضما طويا ينادي الكفاح الكفاح طويا ينادي الكفاح الكفاح أخي إن ضرفت علي الدموع وبللت قبري بها في خشوع فأوقد لهم من عفاة الشموع وسيروا بها نحو مجد تليد وزير بها نحو مجد تليد اخي ان متنا نلقى احبابنا فرضت ربي اعدت لنا والديار ها رفرفت حولنا فطوبى لنا في ديار الخلون فطوبى لنا في ديار الخلون